يدي الدرس حتى يتكامل اجتماع الاخوه احببت ان اذكر نفسي واخواني بشيء له اهميه كبرى الا وهو اهميه اختيار الجليس فان الانسان بحاجه عظيمه لان يختار جليسه لان الصاحب ساحب والمصاحب مقارب والجليس لا بد ان يؤثر في جليسه فمن جالس اهل الخير اثروا فيه خيرا ومن جالس اهل الشر اثروا فيه شرا من جالس اهل السنه ازداد حبا في السنه واهلها ومن جالس أهل البدع لا بد أن يبتعد عن أهل السنة شيئا فشيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثه والمقصود هنا يا إخوة يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا إن الجليس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يدرك فالجليس الصالح كحامل المسك حامل المسك إما أن تبتاع منه مسك، فإذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك وإما أن يهديك يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك وإما أن تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك فكلها آثار ليست مستتره بل هي آثار تدرك ونافخ الكير الحداد إما أن يحرق ثيابك وإذا أحرق الثوب فإن الناس يرون هذا الحرق وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فيشم الناس هذه الريح فالمجالس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يظهر عليه في أقواله وأفعاله ولا يقولن الواحد منا أنا كذا وكذا فإن من اقترب من الشر أوشف أن يتلوث به والجليس السوء إما أن يكون في باب الشهوات وإما أن يكون في باب الشبهات وفي باب الشهوات يعرف الجليس السوء لانه داعيه معصيه يحث على المعصيه فالذي يجلس معه يعرف انه جليس سوء سواء وافقه او لم يوافقه اما جليس السوء في باب الشبهات فهنا الخطر الداهم لانه يظهر في مظهر المتدين لكن ليس على السنه فيدعو صاحبه إلى ما قد يظهر أنه دين لكنه في حقيقته ليس من الدين وعلامات الجليس السوء في هذا الباب في هذا الزمان انك تجده حريصا على ان يبعدك عن كبارك يبعدك عن والديك يبعدك عن إخوانك الكبار يبعدك عن من يعرفون بالحكمة ممن حولك فيزهدك في أهلك ويحرص على أن تكون بعيدا عنهم لأنه يدرك أن الكبار ولو لم يتعلموا فهم أهل حكمة فحكمتهم تحول بينك وبين أن تنجرف في باب الشبهات، فلا بد أن يزيل هذا العائق، فتجده يزهد والديك والكبار في عينيك، والأمر الثاني أنه يزهدك في العلماء إما مباشرة بأن يصفهم بالأوصاف. غير الطيبة فيأتي للعلماء المعتبرين ويقول هؤلاء علماء سلطان هؤلاء يدافعون عن الحكام هؤلاء كذا أو هؤلاء كذا حتى تبتعد عنه أو بطريقة غير مباشرة إذا كنت لا تقبل فيقول أنت صغير هؤلاء العلماء كلامهم كبير أنت ما تفهم كلامهم اذهب واجلس مع فلان وفلان حتى تتعلم ثم تجلس مع هؤلاء العلماء الكبار فاذا ذهبت الى فلان وفلان تتعلم منهم لن تقبل على العلماء لانه يدرك ان العالم يبصرك فمهما اشتدت العواطف العواصف فعند العالم علم وحكمة فلا تنجرف في باب الشبهات، فلا بد من إزالة هذا العائق. والأمر الثالث أنه يزهدك في ولات أمرك ويحاول أن يملأ قلبك حقدا عليهم أو غضبا عليهم من أجل أن تبتعد عنهم لأنه يعلم ان ارتباط الانسان بولاة امره الارتباط الشرعي المبني على الاسس الشرعية سبب من اسباب حفظه بحول الله وقوته من الانجراف في باب الشبهات والامر الرابع انه يزهدك في كتب العلماء ويرغبك في كتب غيرهم فيقول يعني هذه كتب طيبة لكن ثقيلة لكن كتاب فلان كتاب طيب وكذا تقرأه في ساعة وكذا وكذا وكذا ممن ليس من أهل العلم فهذه العلامات يعرف بها الإنسان جليس السوء في هذا الزمان في باب الشبهات فإذا وجد هذا فإنه لا يجالسه ينصحه ولا يجالسه فإن هذا الباب من أعظم الأبواب والشاهد يا إخوة أننا نقول إن الإنسان ينبغي أن يختار من الجلسى من يقربه إلى الجنة ولن يقترب إنسان من الجنة إلا بالسنة التي هي أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيختار من هو أحسن منه ومن عرف بالسنة ويجالسه ويحرص على مجالسته حتى يزداد خيرا حتى طالب العلم ينبغي أن يختار من جلسائه من يكون ذا همة أعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم ففي هذا خير كثير ومصلحة عظيمة نعود إلى قواعد البيوع وهذه القواعد من حفظها إن شاء الله تنضبط له الأصول الكلية لفقه البيوع ويكون عنده ملكه في باب البيوع ذكرنا منها القاعدة الأولى الأصل في البيوع الإباحة وذكرنا القاعدة الثانية العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذكرنا القاعدة الثالثة القصود مؤثرة في العقود وذكرنا القاعدة الرابعة إنما البيع عن تراض واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل القواعد ونأخذ القاعدة الخامسة هذه القاعدة تقول لا ينعقد البيع إلا على مال لا ينعقد البيع إلا على مال هذه القاعدة تضبط محل العقد محل عقد البيع وفيها بيان شرط من شروط البيع والمقصود بالمال ما فيه منفعة مباحة مطلقا ما فيه منفعة مباحة مطلقا سواء كان عينا أو منفعة ما فيه منفعة مباحة مطلقا يعني من غير قيد فهذه القاعدة تبين أنه لا يجوز أن يقع البيع إلا على شيء فيه منفعة مباحة مطلقا ثلاث صفات فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه فما لا منفعة فيه لا يجوز أن يقع عليه عقد البيع ولا يصح بيعه طيب كيف نعرف أن فيه منفعة يرجع ذلك إلى عرف الناس فإذا كان الشيء في عرف الناس ينتفع به وله قيمة عندهم فله منفعة وقد يختلف هذا من مكان إلى مكان أعطيكم مثالا هل يجوز للإنسان أن يشتري طيور الزينة هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص وتوضع في البيوت للزينة لا منفعة منها في ذاتها نقول إذا كانت هذه الطيور في العرف تعد ذات منفعة ويعتبر الأهل العرف هذا منفعة فإنه يصح بيعها وإذا كان أهل العرف لا يعدون هذه منفعة ولا يلتفتون إليها فإنه لا يصح بيعها واشتراط أن تكون العين أو أن يكون المبيع ذا منفعة محل إجماع باتفاق الفقهاء لا بد أن يكون المبيع ذا منفعة يقول النووي في بيان شروط البيع أن يكون المبيع منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف وهذا الكلام موجود في أواخر شرح النووي على المجموع لأن النووي لم يكمل المجموع، فهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء فلا بد أن يكون المبيع مالا ينتفع به، ووجه هذا يا اخوة أن المبيع لو لم يكن منتفعا به، لكان في شرائه إضاعة للمال، إذا كان الإنسان يشتري شيئا ليس فيه منفعة. ما فائدة هذا فيه إضاعة المال وإضاعة المال محرمة وقد كره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ولأن البيع المنعقد على ما لا منفعة فيه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الفضلاء فهذا يدل على أنه غير مشروع ولا جائز هنا يا اخوان ننبه نقول العين التي يعقد عليها تكون على أربعة أقسام بالنسبة لهذا الشرط العين التي يعقد عليها تكون على أربعة أقسام بالنسبة لهذا الشرط أو هذه القاعدة قسم فيه منفعة مباحة مطلقا مثل الثياب الثياب لها منفعة مباحة مطلقا من غير طيب يعني ليست في حال دون حال وكذلك الماكولات المباحه والمشروبات المباحه فيها منفعه مباحه مطلقا وهذه يجوز العقد عليها باتفاق الفقهاء يجوز ان تباع وتشترى باتفاق الفقهاء وقسم فيه منفعه محرمه الخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها هذه كلاب الزينه الكلاب التي ياخذها بعض الناس يتباهون بها هذه محرمه ومنفعتها محرمه وهذه لا يجوز العقد عليها ولا يصح العقد عليها ومن ذلك مثلا ايضا يعني اشرطه الغناء وآلات الطرب فإن فيها منفعة محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة يعني الأول فيه منفعة مباحة مطلقة والثاني فيه منفعة محرمة مطلقة والثالث فيه منفعة مباحة عند الحاجة ليس مأذونا فيه مطلقة وإنما مأذون فيه عند الحاجة فالأصل فيه التحريم والإباحة مستثناه من أجل الحاجة أمثل له ثم أعود إلى حكمه إن شاء الله مثل لبس الحرير ثوب الحرير للرجل ثوب الحرير للرجل محرب لكن يباح للحاجة مثلا الرجل أصابته حساسية في جسمه لو لبس هذه الأقمشة تصيبه الحكة الشديدة وتهدأ في لبس الحرير يجوز هنا أن يلبس ثوب الحرير للحاجه بمقدارها وككلب الصيد الأصل في اقتناء الكلب التحريم لكن إذا احتاجه الإنسان في الصيد أو الحراسة أو الزراعة فانه يباح لان في هذا حاجه وسنعود الى حكمه ان شاء الله القسم الرابع ما لا منفعه فيه اصلا لا توجد فيه منفعه اصلا لا محرمه ولا مباح خالي من المنفعه ك بعض الفراش مثلا بعض الحشرات الدود مثل هذا الفراش الذي يطير حول الضوء لا منفعه فيه لا مباحه ولا محرمه قلنا الاول ما فيه منفعه مباحه مطلقه وهذا كما قلنا بيعه صحيح جائز باجماع العلماء بيعه صحيح جائز بإجماع العلماء لعموم قول الله عز وجل واحل الله البيعة ولو لم يكن بيع هذه حلالا لما كان هناك حلال يعني لو لم يكن بيع ما فيه منفعه مباحا مطلقا حلالا ما كان هناك حلال ولاننا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بيع وشراء الأعيان المباحة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اشترى بعير جابر رضي الله عنه وثبت عنه أنه اشترى فرسا وثبت عنه أنه اشترى شآة من مشرك إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا فدل ذلك على جواز بيع الأعيان المباحة وأما ما قلنا إن فيه منفعة محرمة فلا يجوز بيعه ولا يصح باتفاق العلماء وبيعه من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز للمسلم أن يبيع الخنزير ولا يجوز للمسلم أن يبيع الكلب غير المأذون فيه ولا يجوز للمسلم أن يبيع الصليب ولا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام التي جعلت أصناما تعبد وعندما نقول لا يجوز للمسلم معناها أنه لا يجوز له مطلقا لا يجوز له أن يبيعها لا لمسلم ولا لكافر لا يجوز للمسلم أن يبيع الصلبان للنصارى ولا يجوز للمسلم أن يبيع الخنزير للنصارى فما اعتقد المسلم حرمته لم يجوز له أن يبيعه لا لمسلم ولا لغيره مسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع الكلب غير المأذون فيه ولأن القاعدة الشرعية تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه حرم عليهم ثمنه وهذا الحديث عند الامام احمد وابن حبان وموجود بمعناه عند ابي داود وغيره ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه فاذا حرم الشيء حرم ثمنه فإذا حرم ثمنه حرم بيعه فيكون بيعه حراما وأما القسم الثالث وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة ففي بيعه خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال يبقى على التحريم ولا يجوز بيعه حتى عند الحاجة ومن أهل العلم من قال يصح بيعه ويجوز إذا وجدت الحاجة وأصل هذه المسألة مسألة بيع الكلب المأذون فيه عند الحاجة ككلب الصيد هل يجوز للمسلم أن يبيع كلب الصيد انسان عنده كلاب صيد أو عنده كلاب دربها على الصيد هل يجوز له أن يبيعها اختلف العلماء في هذا فمن أهل العلم من قال لا يجوز ولا يصح لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهذا مطلق يشمل كل كلب فيكون ثمنه منهيا عنه قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث فوصف ثمن الكلب أنه خبيث فيكون حراما ايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا قالوا فدل ذلك على أن الكلب لا ثمن له مطلقا وما دام أنه لا ثمن له فإنه لا يجوز بيعه يقول نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إذنه في كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزراعة جعل ثمن الكلب خبيثا مطلقا ونهى عن ثمن الكلب مطلقا فدل ذلك على أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان مأذونا فيه ومن أهل العلم من قال يباح بيع الكلب المعلم فالكلب المأذون فيه عند الحاجة يجوز بيعه و. استدلوا على ذلك بأدلة منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد والحديث عند الترمذي والنسائي قالوا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن كلب الصيد فهذا يدل على الإباحة ايضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم وقد اختلف في اسناد هذين الحديثين فضعفهما بعض أهل العلم وحسن اسنادهما بعض أهل العلم ومن من حسنا إسنادهما الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فالمجيزون استدلوا بهذا ومن وجه آخر استدلوا بالمعنى قالوا إن الإذن في الاقتناء يقتضي الإذن في البيع والشراء لماذا يقولون أوسع طريقة وأكبر طريقة للملك عند الناس هي البيع والشراء فمادام أنه أذن في الاقتناء فهذا يتضمن الإذن في البيع والشراء فيكون ذلك دالا على استثناء الكلب المعلم والمأذون فيه من إنه لكن المانعين أجابوا بأن هذه الأحاديث لا تصح ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة المطلقة ف ذكروا أن الأحاديث التي فيها الاستثناء من ثمن الكلب لا تصح أو أنه حصل فيها قلب على الراوي فالاستثناء لم يكن من الثمن ولكنه كان من الاقتناء فحصل قلب عند الراوي والذي يظهر والله أعلم عند دراسة أسانيد هذين الحديثين أنها لا تثبت وأنها ضعيفة ولا ترتقي لأن تكون حسنة لكن يبقى المعنى وهو أن الاذن في الاقتناء مشعر بالإذن في البيع والشراء هناك من العلماء من ألمح إلى شيء يتعلق بالأحاديث التي ذكرناها وهو الشيخ بن عثيمين رحمه الله حيث قال الشيخ إن في متن الأحاديث ما يدل على ضعفها نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم كيف يا شيخ قال لأن لو أثبتنا الاستثناء نكون كأن قد رفعنا أول الحديث نهى عن ثمن الكلب كيف قال الغالب على الناس أنهم لا يتبايعون إلا كلبا مأذونا فيه لا يتبايعون الكلاب غير المأذون فيها فإذا قلنا نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم كأننا نقول نهى عن ثمن الكلب لم ينهى عن ثمن الكلب وهذا يدل على ضعف يعني الاستثناء في الحديث فالذي يظهر والله أعلم أنه من حيث الاستدلال بالحديث لا يسلم الاستثناء لكن يبقى المعنى والمسألة اجتهادية والمسألة اجتهادية وقد كنت أرى فيما مضى أنه, أنه لا يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة إلا أنه بالدراسة والمتابعة ظهر لي والله أعلم أن الأقرب للصواب أنه يجوز أنه يجوز والمسألة اجتهاديه وأما القسم الرابع وهو ما لا منفعة فيه أصلا لا يرى العقلاء فيه منفعة لا يرى العقلاء فيه منفعة فهذا لا يجوز بيعه لان قلنا ان اشتراط المنفعه مجمع عليه عند اهل العلم طيب نذكر بعض الصور ما رايكم في شراء الطوابع ناس عندهم هوايه جمع الطوابع يشترون الطوابع البريدية ويضعونها في دفاتر وربما اشتروها في مزادات باسعار عاليه اذا كانت نادره او كانت قديمه او نحو ذلك بعض اهل العلم يقولون هذه لا منفعه فيها ما المنفعه من الطوابع لا منفعه وبالتالي يرون تحريم شراء الطوابع لجمعها ليس شراء الطوابع لوضعها على معروض او رساله او نحو ذلك وانما لجمعها يقولون لانه لا منفعه فيها وبعض اهل العلم يقولون انه يجوز بيعها إذا كانت تعد في العرف ذات منفعة فإذا كان الناس يعتبرون هذه منفعة فإنه يجوز يعني بيع يجوز بيعه من ذلك مثلا ما كثر الآن وبدأ يعني يضرز على الساحة شراء الأرقام المميزة في الهاتف يعني الرقم العادي بعشرة والرقم المميز بعشر ألاف بعض الناس يذهب يشتري من الاتصالات أرقام مميزة صفر واحد واحد واحد ولا كذا بعض أهل العلم يقولون هذا لا يجوز ومن السفة لأنه لا منفعة في هذا وبعض أهل العلم يقولون إن كان له منفع في العرف أو منفعه خاصة عنده فإنه يجوز منفعه في العرف واضح إذا كان أهل العرف يعدون هذا منفع له منفعه خاصة يعني أهل العرف لا يعدونها منفعه ولكن هو مثلا عنده والدة لا تحفظ الأرقام فيريد أن يشتري رقما سهلا لتحفظه وتستطيع أن تتصل به هنا فيه منفعة خاصة به وإن كان هذا بالنسبة للناس ليس منفعة فيجوت وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن شراء الأرقام المميزة إذا كان يعد في العرف منفعة وله اعتبار في العرف وفي عرف الناس ولا يسفهون فاعلة أنه يجوز بيعه وشراءه أو كان فيه منفعه خاصة للإنسان مثله تماما مسألة شراء اللوحات لوحات السيارات المميزة يعني اللوحة التي كلها رقم مميز تشترى بقيمة عالية هل يجوز بيعها وشراءها بعض اهل العلم يقولون لا يجوز لانه لا منفعة فيها ما الفرق بين لوحة فيها ارقام صعبة ولوحة فيها رقم واحد لا منفعة وبالتالي يقولون لا يجوز وبعض اهل العلم يقولون اذا كان اهل العرف يعدون هذه منفعة واصبحت لهذه اللوحات قيمة عندهم معتبرة ولا يعدون من يضع المال فيها سفيها يجوز بيعها وشرائها او كان فيها منفعة خاصة وهذا الذي يظهر وانه يختلف باختلاف الزمان والمكان فلربما يكون عرف اهل البلد اعتبار هذه منفعة والاعتداد بها فيجوز عندهم البيع والشراء فيها ولربما كان في نفس الوقت في بلد اخر لا يعتبرون هذه منفعة ولا يعدونها فلا يجوز بيعها ولا شراءها طيب موسى الحلاقة موسى الحلاقة فيه منفعة بس مباحه ولا محرمة يوجد هذا ويوجد هذا الذي يستعمل الموسى في ازاله الشعر المطلوب ازالته فهذه منفعة مباحة الرجل الذي يحلق لحيته بالموسى هذه منفعة محرمه الهاتف فيه منفعه مباحه وفيه منفعه محرمه الحاسب الالي فيه منفعه مباحه ومنفعه محرمه وهذا ما يسمى بذي الوجهين في باب المنفعة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة العطر بالنسبة للمرأة الطيب بالنسبة للمرأة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة إذا كانت تتطيب فيه في بيتها أو بين النساء فهي منفعة مباحة اذا كانت تتطيب به وتخرج به الى الشارع هذه منفعه محرمه حتى بعض البسات النساء قد تكون فيها منفعه مباحه ومنفعه محرمه ان كانت المراه تلبسها لزوجها فهي منفعه مباحه واذا كانت تلبس, تلبس تلبسها وتخرج بها الى الشارع فهي منفعه محرمه فهل ينظر هنا إلى المنفعة المباحة فيقال يجوز البيع والشراء أو ينظر إلى المنفعة المحرمه فيقال يحرم البيع والشراء هنا يظهر والله أعلم أن في المسألة تفصيلا فإن غلب على ظن البائع ان المشتري يريد السلعه لمنفعه محرمه فانه لا يجوز له ان يبيعه تلك السلعه رجل يبيع الامواس فجاءه شخص وقال فيه موس حلاقه هذا يريد يحلق لحيته علم الآن أنه يريد أن يحلق لحيته فلا يجوز له أن يبيعه امرأة متبرجة في الدول جاءت إلى بائع ملابس وبعض الملابس قصير أو نحو ذلك يصلح للبيت مثلا حالها يدل على أنها تلبس هذه الملابس تتبرج بها فإنه لا يجوز له أن يبيعها وإذا غلب على ظنه أن المشتري يريدها للمنفع المباحة رجل ملتحي جاء قال أريد موس يغلب على الظن أنه يريدها لمنفع... لمنفعة مباح، يجوز له أن يبيه امرأة جاءت إلى بائع الملابس وهي محتشمة وتريد أن تشتري هذا اللبث يغلب على الظن أنها لا تتبرج به فهنا يجوز أن يبين. لكن بقي محل الإشكال وهو إذا لم يغلب على الظن شيء لم يغلب على الظن شيء فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل أنه يجوز بيعها أن الأصل يجوز للإنسان أن, أن يبيع الحواسيب يجوز للإنسان أن يبيع المذيع يجوز للإنسان أن يبيع الأطياب يجوز للإنسان أن يبيع الهواتف وإن كانت قد تستعمل في حرام لماذا كان الأصل في مثل هذه جواز بيعها يقول العلماء لأن الأصل في المسلمين الحمل على الخير الأصل في المسلمين الحمل على الخير الأصل أن يحمل المسلمون على عدم المعصية وبالتالي يجوز بيع هذه الآلات لهم من باب إحسان الظن بهم ولذا يقول شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمور يعني كالحمير الحمار يجوز الانتفاع به في الركوب ونحوه ولا يجوز الانتفاع به في الأكل فهو من وجه فيه منفعة مباحة ومن وجه فيه منفعة محرمة يقول شيخ الاسلام التمية رحمه الله ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فإنه يجوز بيعها لماذا قال لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرق وهذا هو الأصل مثلا العنب قد يشتريه إنسان يأكله أو يتخذه عصيرا وقد يشتريه إنسان يخمره ويجعله خمرا فالأصل أنه يجوز بيع العنب إلا إذا غلب على الظن أن مشتريه يريد أن يشتريه لأمر محرم فإنه إذاك يكون حراما وبعض أهل العلم يقول إن الحكم في مثل هذه المسائل بحسب غلبة الظن بما تؤدي إليه الغلب العامه فان كان يغلب ان بيعها يفضي الى الحلال جاز بيعها وان كان يغلب على الظن ان بيعها يفضي الى الحرام حرم بيعها وينزلونها على منزله الذرائع فيقولون العنب يغلب على الظن أن بيعه يفضي إلى الحلال فيجوز بيعه لكن لو كان الإنسان في, في, في, في بلد أهل طرف وأهل غناء فيغلب على الظن أن الذي يشتري المسجل مثلا يريد أن يستمع إلى الغناء فيحرم بيعه على الإطلاق لأنه يفضي إلى المحرم إلا إذا غلب على الظن أن هذا الشخص بعينه يريد أن يشتريها في مباح لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأصل جواز بيعها مطلقا إلا إذا غلب على الظن أن المشتري المعين يريدها للمنفعة المحرم وإلا فالأصل حمل المسلمين على الوجه الحسن طيب هناك أشياء فيها منفعة مقيدة بمدة هناك أشياء فيها منفعة مقيدة بمدة فهل يجوز بيعها وشراؤها على سبيل المثال الان الالبان الالبان مكتوب عليها تاريخ صلاحية من كذا الى كذا اذا منفعتها في هذه المدة بعد هذه المدة لا تصبح نافعة بطاقات الاتصالات بعضها يكون مقيدا بمدة خلال شهرين خلال ستة أشهر خلال سبعة أشهر خلال سنة فهذه المنفع مقيدة بالمدة فهل يجوز بيعها وشراؤها ومن ذلك ايضا بطاقات الانترنت التي يشتريها الناس وتكون محددة بمدة معينة اذا لم تستعمل في هذه المدة لا يمكن الانتفاع بها وهذه اختلفت فيها انظار العلماء المعاصرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يجوز بيعها وشراؤها لان نعلم يقينا ان من السلع ما له مدة محددة يقينا، ولم يمنع من بيعه يا أخو العنب، العنب إذا اشتريت يبقى عندك يومين أو ثلاثة ثم لا تصبح في منفعة، ومع ذلك يجوز بيعه. اللبن لربما كان في القديم أكثر تلفا منها الآن، الآن في أشياء تحفظه مدة أطول. ومع ذلك باتفاق العلماء المتقدمين يجوز بيع اللبن فهذه الأشياء التي فيها منفعة مقيدة بمدة إذا تراضى عليها الطرفان فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بيعها ولا حرج في هذا طبعا البطاقات الاتصالات فيها مسائل كثيرة لكن الذي يهمنا في القاعدة هو هذه المسألة. ولا يسأل الناس عن قضية يعني أن البطاقة يكون مكتوبا عليها ثمن أن البطاقة يكون مكتوب عليها ثمن وتباع بثمن آخر يعني يكتب يكتب يكتب عليها مئة فتباع بمئة وخمسة وأحيانا بالعكس يكتب عليها مئة وتباع بخمسة وتسعين هذه مسألة خارجة عن القاعدة لكن يعني يشير إليها لكثره السؤال عنها والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز لأن هذا ليس من باب بيع المال بالمال بطاقة الاتصالات منفعة الاتصال فيجوز أن تباع بقيمة أعلى أو قيمة أقل القاعدة السادسة تقول لا ينعقد البيع إلا من مالك أو ماذون له لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له هذه القاعدة تبين أنه لا يصح البيع ولا يجوز إلا من مالك للعين أو مأذون له من المالك هذا في الجملة والمالك هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا فان لم تكن السلعة في ملكه اصلا كان كانت في ملك بائع اخر فانه لا ينعقد البيع منه الا اذا كان ماذونا له يبيع لغيره وان كانت تحت يده لكنه لا يملكها شرعا فانه كذلك لا يصح بيعه السراق الذين يسرقون سيارات الناس وتكون السياره في ايديهم ليست في ايدي الاخرين لا يجوز ان يشترى منهم ولا يصح البيع من علم منه انه سارق للعين لا يجوز شراء العين منه ولا يجوز له أن يبيع هذه العين بعض الناس يعرف أن هذا الشخص سارق للسيارة ولكن لأنه يبيعها بقيمة أقل يشتريها منه وربما يتأول بعض فيقول نحن في دول نجاور دولا كافرة فيأتي بعض الناس فيسرق سيارات الكفار وينقلها إلى دولتنا هذا نحن نشتريها هذا لا يجوز ولا يصح والمأذون له في التصرف هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره انتبهوا يتصرف في المبيع لمصلحة غيره بإذن من ذلك الغير هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره بإذن من ذلك الغير طيب يتصرف في المبيع لمصلحة غيره يعني أنا أملك سيارة فقلت لك بعها لي انت الان لا تملك السياره لكن ماذون لك في بيعها لمصلحتك ولا لمصلحتي لمصلحتي انا لاني قلت لك هذه سيارتي بعها لي لكن لو اني صاحب معرض وقلت للبنك بع السيارات بع السيارات التي في معرضي فيقوم البنك فيجري البيع عن طريقه فهذا ليس مأذون له ما يصلح لانه لم يملك ولم يتصرف في مصلحه الغير يعني بعض البنوك الان تكون عندها ورقه من المعرض الاذن في بيع السيارات ليس بملك السيارات فتبيع السيارة للمتقدم للعميل ولا زال ملكها ملك السيارة للمعرض ثم بعد ذلك تحاسب المعرض وتأخذ الزائد هذا ليس الاذن الشرعي المقصود الاذن هو أن يؤذن لإنسان بأن يتصرف لمصلحة غيره من ذلك الغير الذي هو المالك أما إذا أذن المالك لغيره بأن يبيع لمصلحة نفسه فهذا ليس إذنا شرعيا ولا يعتبر في البيع والإذن قد يكون من المالك انا سيارة عندي فقلت يا اخي بع لي سيارتي اذنت لك في ان تبيعها لي وقد يكون من الشرع قد يكون الاذن من الشرع ليس من المالك فيأذن الشرع بالتصرف مثل ولي اليتيم ولي اليتيم مأذون له في التصرف في مال اليتيم بإذن الشارع اليتيم صغير اليتيم يسمى يتيما إذا كان قبل البلوغ فهو صغير فيولى عليه قد يكون اليتيم رضيعا فيولى عليه هذا الولي لليتيم يجوز له أن يبيع مال اليتيم ويتاجر فيه لمصلحة اليتيم طيب من الذي أذن له الشر ليس اليتيم اليتيم ليس صاحب إذن وإنما الذي أذن له الشر إذن هذا الإذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشر إذن بائع السلعة الذي يبيعها للآخرين له حالات الحالة الأولى أن يكون بائعا لمصلحة نفسه أن يكون بائعا لمصلحة نفسه وهذا لا يصح البيع منه إلا إذا كان مالكا ما يصح للإنسان أن يبيع لمصلحة نفسه إلا إذا كان مالكا فإذا كان مالكا للسلعة ملكا شرعيا فإن له أن يبيعها وإلا فلا طيب هل نقول هنا أو كان ماذونا له هل نقول هنا أو كان ماذونا له لا ما نقول لان قلنا الإذن المعتبر الشرعي هو في البيع لمصلحة الغير وليس لمصلحة النفس والحالة الثانية أن يبيع لمصلحة غيره أن يبيع لمصلحة غيره وهنا يصح البيع منه إذا كان ماذونا له من ذلك الغير أو من الشرع أو من الشرع ودليل هذه القاعدة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ومعنى ما ليس عندك ما لا تملكه لن يخوى الشيء قد يكون عندك لكن ما تملكه فالمراد بما ليس عندك ما لا تملكه فقد يكون الشيء في حوزة الإنسان لكنه لا يملكه فلا يجوز له أن يبيعه طبعا هذا وجه الشاهد للقاعدة ويدخل فيه ما يملكه الإنسان هذا إن كان ليس يعني من القاعدة لكن يدخل في الحديث ما يملكه الإنسان وهو غائب عنه لا يستطيع أن يصفه يعني إذا كان الإنسان يملك شيئا غير موجود هنا ولا يستطيع أن يصفه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك يدخل فيه عند أهل العلم أن يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه لا يقدر على تسليمه أن يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه لا يقدر على تسليمه يقولون كالعبد الآبق العبد الهارب من سيده يملكه سيده لكن لو باعه كيف يسلمه لا يستطيع أن يسلمه. وكذلك الطير في الهواء فإنه حتى لو كان مملوكا للإنسان فإنه لا يستطيع أن يسلمه والمراد في القاعدة ما يتعلق بعدم الملك ويدل للقاعدة في حق الإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء وكل في البيع ووكل في الشراء كما ذكرنا البارح حديث عروه ابن ابي الجعد البارقي ويدل ايضا على مسألة الاذن ان الشرع اذن لولي اليتيم في بيع مال اليتيم لمصلحته لمصلحة اليتيم ان الشرع اذن لولي اليتيم ان يبيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم ويتفرع على هذه القاعدة مسائل نطرحها يا اخوه نطرح بعض المسائل إنسان ذهب إلى محل يبيع أدوات السباكة مثلا وقال انا أريد كذا وكذا وكذا بكم؟ قال بعشر آلاف هذه الكمية بعشر آلاف قال اشتريت قال طيب ذهب إلى جاره هو ما يملك ما عنده ذهب إلى جاره وقال اعطنا كذا وكذا وكذا وكذا أعطاه وأخذه جاء وأعطى هذا الرجل وأخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره وأخذ الربح ما حكم هذه المعاملة؟ لا تجوز ولا تصح لأنه باع مالا يملك طيب نفس الصورة صاحب محل جاءه رجل فقال أنا أريد كذا وكذا وكذا وما عنده قال استرح ذهب إلى المحل الآخر قال عطني كذا وكذا وكذا وكذا واشتراها ولو بثمن مؤجل وملكها وجاء وقال ابيعك بكذا قال اشتريت وباعه ما حكم هذه المعامله صحيحه لانه باع بعد ان ملك يبقى صوره وسط وهي إذا تفاوضا على السعر قبل أن يملك وعقد بعد الملك وهذا التي تقع الآن في البنوك وفي غير البنوك يأتي الإنسان ويتفاهم مع البنك على القيمة وعلى كل شيء ثم يشتريها البنك فهنا لا يخلو الحال من أمرين الأمر الأول أن يتقدم العقد على الملك أو أن يكتسب العقد صفة الإلزام قبل الملك بعض البنوك يأتي الشخص يقول أنا أريد أن أشتري سيارة نوعها كذا وكذا وكذا يقولون موجود في المعرض الذي للسيارات يقولون هات وقع على الأوراق ونجري العقد وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيئا سلمه لصاحب المعرض واستلم السيارة يبيعون قبل ان يملكوا وهذا لا يجوز ولو سموه ما سموه لا يجوز او اكتسب العقد صفة الالزام قبل الملك ما يوقع على العقد لكن يلزم بذلك يكتب تعهدا انه في حال عدم اتمام الشراء يتحمل قيمة السيارة او انه يلتزم بشراء السيارة في حال شراء البنك لها او يدفع عربونا فهذا ايضا لا يجوز ولا يصح اما اذا اخبر عن حاجته بدون عقد ولا التزام ثم اشترى الطرف الثاني ما يحتاج اليه وباع السلعة له فهذا عند جمهور اهل العلم يجوز ويصح وهذه من أدق مسائل البيوع ما يتعلق بالملك ولها تأثير كبير في باب البيوع طيب يتفرع على هذه القاعدة مسألة بيع الفضول والفضولي هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير إذن هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير إذن أنا لي صديق يبيع السيارات لي صديق يبيع السيارات جئت يوما عند السيارة فوجدت عميلا يريد أن يشتريها فقال هذه السيارة البيع قلت نعم للبيع قال بكم قلت بكذا قال اشتريت قلت اتفقنا أنا قصدي أن أنفع زميلي هذا العميل جاء الآن وحضر لكن أنا ليس لست مأذونا لي فضولي متصرف بغير اذن ومسألة بيع الفضولي خلافية بين اهل العلم فبعض اهل العلم يقولون لا يصح هذا البيع اصلا لانه صدر من غير مالك ولا مأذون له ويرى بعض اهل العلم أنه يكون موقوفا على إذن المالك فإذا أدن المالك صح البيع وهذا الأظهر والله أعلم ويخرج هذا ويخرج على هذا حديث عروة من أبي الجعد البارك رضي الله عنه الذي ذكرناه أمس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروه رضي الله عنه في ان يشتري له شاه بدينار فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فامضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعه بدليل انه دعا له بالبركه في بيعه طيب الآن عروة رضي الله عنه عندما باع الشاه الثانية هل كان مأذونا له في بيعها لا ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع بل أمضاه وقبله وأخذ ما جاء به عروة رضي الله عنه طبعا يتضح من هذا يا إخوة أن بيع الفضول إذا لم يرضى به المالك فهو باطل بالاتفاق إذا لم يرضى به المالك باطل بالاتفاق أما إذا رضي به المالك فهو محل خلاف والصحيح والله أعلم أنه يصح ويجوز. لعلنا ننتقل أو ما أدري نقف أو ننتقل إلى القاعده التي تليها القاعدة التي تليها طويلة لا نؤخر القاعدة التي تليها لالتالي التي تليها قاعدة الشروط قاعدة الشروط وقاعدة الشروط مؤثرة جدا في البيوع. ما هو الاصل في الشروط هل الاصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم او الاصل في الشروط المنع وهذه مسألة مهمة جدا نذكرها على سبيل العموم ثم ننزلها على البيوع يعني لو ان امرأة اشترقت على زوجها عند العقد لا يتزوج عليها اشترطت على زوجها عند العقد ان لا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط وتم العقد بناء على هذا فهل يلزم الرجل هذا الشرط فليس له ان يتزوج عليها فان تزوج فلها الفسخ او لا يلزمه هذا الشرط هذا متفرع عن قاعدة الشروط وسنتكلم عليها إن شاء الله بعد صلاة المغرب ونفصلها ثم نذكرها في باب البيوع ونذكر مسائلها إن شاء الله عز وجل ولعلنا نقف هنا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم